« Inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtihal anharu »« Raba alamin, au ayatopèchi vea tegouti, « Raba alamin, maulaw pishtavana imandara, w harukari imandara, w disar ikhid, « Vaya tegouti, inna allaha yudkhilu alladhina amanu. « Ekel pishtavanya imandara, w harukari, w sarkafna imandara, « Ava, rab alamin, roja qiyamate, de imandara, bata dnaf, او ایمان اینای و باریب بخودی بطن اینای و کس شری شریگ را او باریب باری بحمدشتی اینای که خود بوتیه و پیغمبری بوتیه مسئل الله علیه و سلم راز بی نداره باری بحمدشتی اینای و عمل و صالحاتی و دگر هنده او عملش کری او باش و او دی سنت پیغمبری الله علیه و آلیه و سلم جنات رجا قیامت را العالمین دی بتا نو بحشت تجري من تحتها الانهار أو بحشتات ربار بنچه ودعايت دي دا پشت دو سي آيات أكاد بيجيت كاو چه ربار بنچه اب رب العالمين ما بيجيت كاو چه جودت ربارانا بنوا بحرانا دا چن نوف رب العالمين بشتوانيا خوب و ايمان دارا و سليحسنا خوب و ايمان دارا دنیا و آخرت راب دا افايا كرب العالمين أو کسي ايمان انا عمل صالح كري دبتا نوف بح ونه بحشتكهش قلق بحشتن جنات يعني قلق بحشتن تجري من تحتها الأنهار وفي آية الدليلة كإيمان تني مروه نهو بحشته يبقى مروه إيمان هبيد وعمل صالحي شبيت شكرا بعلمين قتل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات رب علمين دي واتبتت بحشته او إيمان وعمل صالحي شبيت هل دكتبه هبنه او بدت باتت مشتنه بحشته او مروه ايمان إيمان و دلميه باكجه و دلميه صافيه و عملنا بيد اف مروفه ناشنات بحشه داخل و دم عملنية چو عملنية؟ افه و پشتني گل هنده دا و قلت بجن ام بحشتين و هكا امنا بحشت بوده كيشت بحشته شر دلا شر دلا بز دليش ونیاتی بها چرا بتا دیار کرن نفع عملنا دیار کرن افه دلميه باش بيد عمل مروش ده باش ب افه افه افه افه دانت کن بجن دلميه باكجه اگه دل وای باش بود عمل واسی باش بود. بس ما دام عمل وات جل دل بس او به خود بیش دل می پاکشه. یعنی او دلیکش خرابه و یه پاکش نیه. جد فایده داره ربعمین که تو ایمان صالح آب مرید بته سبب که ربعمین مرید بته بحشده. اگه مرید ده عمل صالح نبی شد باش نبند و نپاراز بیت الجناح نرف ناشده بحشده. والذین كفارو آمرید كافر و ایمان نا اینای و باوری نا اینای و پیشتیاب خداگویی و پیامبری و دیسال الله علیه وسلم سلم، يتمتعونه. یعنی دنیا دو بخوشیت بن. تمتع. آوک بخوشیت بن. بخارنه و بخارنه و هر شیه که دلی واب چیته، اجته خوشی بید. آود کن. سعنا کنه کج تا که حرامانی حلال. مادم دلی واب چیته و بیش نه بخوشیه، و دخون، دی بخون. چنین وی جا, جا او جا او حس کن بیش نه و و صفت کافره من روح ایماندار یهونیه روح ایماندار تمتعوی به هموشتکینیه به هندر عبدالعالمیت آیت ها کهی داشت بریشتیه قل تمتع بکفریک قلیلا عبدالعالمیت بخو خوشیه بن بکفراخو و او کفراخو بخو لگردی او رای که شیطانی ها بخو خوشیه بن هرشتکین حسن بخو بکن. بسه و مداهی که مکه بس, بس افتめたع و خوشی آد دنیا اد هایی رجاقیم ده مودی بونگو بیته آگر هم امروزه ایمان دار او ایمان اینای بخودی بدنه و باوری اینای لا يتمتع بی كلی شی این هر شتکی بود دلیچویه و حس کر نهشت خوشی ببند دساعت دکارا به عالمین رقدهای آنها هکارا به عالمین رقدهایی دین اسلام رقدهایی پیامبر اسلام و سام دکار اینی دو خوشی بخو دستخو اما وديت بويا خوشي اما هاكا خده ريت ندابيته و بيغنباري صلى الله عليه وسلم ريت ندابيته او في خوشيه كارنا نيد ونا تشي بويا خوشي بر هند رابامي مت والذين كفروا يتمتعون يعني كافر الناس اللي دليوا تشي اما امادار نابد الدنيا سجن المؤمن هيك المعنى بها يعني قال اشتهي اسلام ريك والمجتي يوتي نابد وبكان شن جدي ضرر ماك في الدنيا واخرته <تصفيق> برا لالی دنیا یه داشت چه بید؟ خوشی بید تمتع مل الله خوش دلمنه حس کده واس حس کم بید چه بخوم بکم یا بچه من بیره هر جده که ها و ویأکلونه ومروید کافر تخونیش بس کما تأکلو الانعامو یعنی و اکی خارنوا, خارنوا حیوانوه ویأکلونه کما تأکلو الانعامو بَس خارنوا وكيا حيوانا نوكي خارنوا امانداراني مرو و اماندار واخته خار نكرد خود شکرين يرب العالمين گسر به خارنه رات به خارنه او قوت او سبب به خارنه دستو و ايناي كار تي ني و عبادت يرب العالمين اما مرو و کافر ياكل و ياكلون كما تاكل الانعام دربن به خارنه خون وكيا حيوان خون نارا مشکوک نیا خدا را بپیش بس او هدف او خارنه بس خارن، بس هنده زیگ خودت اکت. چه هدفی دینی نپش به اندی. اونیک را به زیرا خودت دوکت. هر وقت رب العالمین بومات آتا و قاند بجت الانسان ذری الإنسان و إلى طعامیه. مش به همون مروک سحکت خارناخو و زیرا خودت دوکت داششوکری نیا رب العالمین دوکت. و دا باوریابی رب العالمين زور ببید. رب العالمين معظم ببيد اماميرو وكافر وندناكه وياكلون كما تاكل الانعام خون وكي حيوان دخون حيوان خون يعني تنهزر ياخذ اداتك ونشكر ان يا رب العالمين يتك ونعبد رب العالمين ب في اف سبب في خار رب العالمين بينا رب العالمين أبدأ لأول مر فتاة كافر و هي حيواننا و هش توبغل تني ايش حيوانا شو هي حيوان تسبحات رب العالمين كان و من شيء إلا يسبح بحمده هما ها تسبحات ايش ناكن و شكرين يا رب العالمين اناكن و رب العالمين باك اناكن العباك يا ماتيه رب العالمين اناكن و ادفعه ايته رب العالمين واحته ويأكلون كما تأكل الأنعام. يعني بس الله عليه وسلم حديثه كده بردت بجد بجد. ان المؤمن يأكل في معاً واحدين. إيش مروي إيمان دار وقت خارنة خود؟ إيك معدات خود. والكافر يأكل في سبعة يمّعائن. يعني بس على وسلم بجد. مروي كافر إيش خود؟ خارناوي؟ هف معدة يعني زوجة خود. جمفاسرة أو الشرح أو العلماء شرح حديث كري، قلق شرح الجوتي، وقت شرح في حديث كري. إيمان دار ويكافر، كن معيدة بوا درستي وحقيقة، إيكو وقت في حديث كري الله عليه وسلم الجوتي إن المؤمن يأكل في معن واحد، الجوتي وقت إمرؤوء إيمان الكافر يأكل في سبعة أمعاء مرف كافرش هف ماعدات خود يقول يعني مرف كافر بس بسم الله ناقة والشكر يا رب خود الشيطان خون. هما دار بسم الله كل الله عليه وسلم هذه الحديثة قلت يعني مروف ايمان دار غلق دي دنیا ناچيد كم دنیا دي بخو خربه قد هن دنیا دي خربه قد خبه بجيد و بيته سبب آخرت خبه خوش قد هم مروف كافر هم همه و هدف آوه و خم آوه همه دنیا چو هدف دي بنام با ايوينينا فهن دي قلت انا والكافر و يأكلو في سبعتي امعائن يعني غلق دي خود غلق مال الدنیا دي خربه بس هم هدفه هو يخرب ترنم مال الدنيا هي ونظن الكود 40 هتيش ديمايكول ميواكي حيواني ونقال هذا الشيء هاشكه خوش بيدو دليف تشي ديد خود و belki sebebe ve gala hornavi de peqalobi we sebebe qala yudi chi lid na'am na'am da azurat na'am haywan haywan na na esh آه نه نه من هنگا که درس بیت بود زیتر با کوچنده آو دی زیتر با کوچنده نه زن که داره دارف پشتی اینگی داشته نه حالا که حیوان زنید هتی حیوان و نیاکه کالا و بید دزی با کوچنده آو هماک درتر آو تر هماکی کیف بدت نه ده هماک چکن آنو آو درج میکن نه خونه آو دز عیب ببن بلندی را رب العالمین وقتی بحثی کافر است، در جز کافریش چو هدف نزدیک کبریتی نکردن دنیایه، نزدیکش لحین پیشتی دنیای هزار خون دنیا که وی آكلونه که ما تأكلن عامه. یعنی دخون آر و کی حیوان خون. هر دخون هر د خر بگن هر مال دنیای خر بگن همه هم خامو دنیایه. نیم آخریجش لحین و کی حیوانی، دچنین اهل آگه دنیای آخرت. ولكن هذا هو مثل اللحم الذي يجعل من اجل اللحم هو مثل اللحم هو مثل اللحم هو دي مايكا مروف ايمان دار او كسي ايمانتين تو عمل صالح كت ويا الدنيا دا مروف ايمانتين تو عمل صالح كت غلشتي سر خود حرام كت غلشتي نشد بكت غلشتي دلويت چتة بس ناخود بر ترسيد رب العالمين دا بس بر مقابلان بر يوه رب العالمين ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحاتي جنات تجري من تحت الانهار ومروف ايد كافر دنيا دا تحصيليا ناكن همو جتاك خوشيت همو دلیوابچیده هر خوشی که دلیوابچیده حس کن له خون و دکانو د چن چناواجه اوج دلیوابچیده بس دمای کوا و نارو مثول لهم دمای کوا اگره هتا هتا اتیده به جمره ویرا بالعالمین اف او ایتاب موجودی د هزر خود دکان هوی عقل به خو اولی نگرید د مخو دنیای ده هندش تیسر خو حرام کرد هموش جا ناشته هموش دینا خو تما خو فنا بس بران بر هنده د چیت نا خوشی هتا هدایده بحشته. و او کسی عقل خوش نده تشوده و هزر آخونه کد کابو چه هاتیه چه کنو و برچه هاتیه چه کنم او دشتاد جل جماعتا دویه دا لیه دنیا ده همو خوشیه کد و همو چطه که دلوی چی ده ده خود همو آخف نکا تیتا سرزمانوی ده کد بس اخیر و دیمایی کد و النار و لهم آخری جهنم حتا حتای اقتدابی و که من قریتین وكأين أبويكي وكم الخبرية يعني جلك وكأين من قرية يعني وكثير من القرى يعني جلك باجرا جندا هي أشد قوة من قريتك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم جلك باجرا هبون جلك جنده هبون جلك جي هبون جل جلك قوة تربون أهل في باجراي قوة تربون زور تربون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 أو مرود كاتو كريا دري كافرة ما كيا بتو كريا دري أو زور طربون أهلكناهم بس هم ما هم ما هم فلا ناصر لهم كاس نشيا شفانا سرب خيد كاس هارو رب العالمين هبدل دنافا اف ايتهو بيغنبري صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد الله عليه وسلم بيغنبري بيشي تشاتن هم قاومتوايت بلاكدين وديسو قافن رب العالمين يعني رب العالمين 5 ديش ايت 5 قالت واخته الله عليه وسلم ان يتش خير من اولايكم طبعا مش ما كافرين هو خير ترى نبي رب العالمين حسك أفمن كان على بينه من يعني او مروف او مروف دي فمن كان على بيناتين يعني امر من روذي على بيناتين يعني على حجتين وبرهانين يعني دي رأى وقتا تشيد ورأى او رأى بخداناي و او دين بخلقاتي و او رأى منهج بخلقاتي سالدنياه دا منهجه بخلقاتي دليل يخلقاتي يعني هالهو ناچيد دي هوى نفسه و دي اوشته او حسكت بخلقاتي خلاب غريت نايا تشو يغوتي من بخورة ريكو الليغتي برأي چونك أبا وهي تقران يهود بيشت وحديثة وبيعان يهود بيشت صلى الله عليه وسلم بان دي هزوتي ما سر أفا من كان على بينات من ربه فهند رب ريكو او من رابي بخور ريكو الليغتي و دين هالبجاتي اب دليل بج مؤوكيوية كمن له سوء عملهي يعني مؤوكيوية اوه بوهات هاتی جوان کرن شولی خراب و گناح تویی و خلطی تویی به هاتی جوان کرن و تبعو احواء هم و او کسی دی هوای نفس خوب چید یعنی چشتا که نفساوی حس کد و بیشتی بکدی کد و بیشتی نکد ناکد جسا ناکد که خودی گوتی آن خودی نگوتی آن خودی پی خوش آن پی نخوش آن لالوی هند رب العالمين <سؤال> <سؤال> بشيت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني عندك كسيت هين إلهه وخده وشيه هوه نفسه نفسه چط بشتي أوليكا چط بشتي ناكا ناكا جد في آتيد رب العالمين واحدت بشت أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفهم زعو ليا استفامي بإنكارية ونفية يعني يقولون يعني يكون لدينا على ان من ربه يكون لدينا له سوء عمله لدينا يكون مش يكون لدينا يكون كان يكون لدينا يكون لدينا دين هل يكون لدينا يكون هل يكون بدليل يكون خديه يكون لدينا يكون لدينا يكون لدينا يكون لدينا يكون لدينا يكون لدينا يكون لدينا يكون وكيفي كسيني او الشيطاني او شريطوية خراب بجوان كرين عملوي شركووي كفراوي بدعيتوي هرشته كيفي خراب بقول هل بجارتي شيطان بجوان كت ودفاعي او دهد الدفاع لكت وولا ازي سر حافي و ازي راستي و افهو يو افهو يو, يو واتبعوا اهواءهم و او دي هواي نفسه خودشن ربان مش او چو جروكي اهنيني هر كسا كي خدان عقلك درز بيد هكذا تاهداeries sustained by people which is very basic الوصول تركً وعلت تنظري الكرة افهديامة جيدة ا скажله Palmer Di lab starter athe irrrsche ريبnik块 pen duals IP Dyeah fantastic's all right 28.5 10 Pms. preoft بلاث lane short of the sky and bull of its happened to the sav tax amいきます.rac Realityür meeting .отри! cherry star homie on the люб of sins shared stuff such as the sakes who are ويا راسته هو الدليل بهabit، أو عمل دل مربيه تاع قبيل كرأن أو الدليل بهabit، أو أو هم أوش دليل في نبيه، هم مطيع، هم أو شل خلاص شيطان بمربي جوان ك، شيطان بس جام مربي جوان كنا أنا، أواجه خلل بيشده، أواجه عبادته، أواجه بوشياه، أفهم من كان على بيانه من ربه، بس او يدرس أو يحق أو يراسته هو الدليل بهabit، بيانة يعني حجة وعلم وبرهان يعني علم هبيت بويت اشتي اويت كات بلالي رب العالميني بهاد بيد دليل بهاد بلالي رب العالميني بس اوية حقا يدي همو يا شيطان يا الشيطان بمرفي رايك ادخلت وشتي خلت جوان كات وهمو اتباع الهوايا ديفجون هوايا نفسيها مثل الجنة التي وعد المتقونا بشتي في اواتي رب العالمين دي بحسية صفاتة وبحشتكات أو دسبيك أو أو يتعول ما جد أفره. ربعمين جد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة تبحسية صفاتة وبحشتكات. مثال الجنة يعني صفاتة وبحشته وعد جايبية وبحشته رب ربعمين وعددها متقية.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 وما <تصفيق> <مهار> خُدَيْنَا يتخذونه قدر <مهار> الله علينا وحده قوتي اللَّهِ لَا الله وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ويمان هم قايه واحد إيمان دانا بيني وعمل صالح كي اوتش يدش كي وبارز الغناحش تقوى واخبار واستنا <أكلم> وبارز شركه أو بحجة رب العالمين وعددها ملوفة متقي كاروجا قيامة إذبت الناب فيها أنهار من ماء يعني الناب بحجة دا ربالة آفات دا هين غير آسنين يعني أف آفاء طام وبينا وبد نبيه الماء الآسنو 第二 متحصلة في مكتاب بدل الأمر BlaBeta حلت التجربة لديه هذه البرن الحhaltية لأنه أجسد من THEM إذا أنه الأمر لا أحط إلىART و lunتانه وهل الإنيا؟ التي كل Rutرة أجد له ما يهو العربية لا ألساب انه ما ألساب كلا أنه يعني Leonardo أنه لا نتيجًا لا أ limitations ولا تكن من العالم هذا النهاية الح Lean والأهذا الحد من الدفاع وأنهار وأنهار من لبن، وعندك ربارش يتد هنا رب العالمين دنا النافع لم يتغير طعمه أو شيريش طمايبة النبي، أي بقدي الدنيا ده ترجمين خرابيد أو دنیا ده هكاملوف في غرم بيد اكا ناكا سراجه ده خراب بيد ناكا جاكا ده خراب بيد بدل بيت. او يد بحشت ده يهونية او ربار الشيريه ده ناف بحشت ده چجاره ترشناه بيد شده بدل بدلنا بيد من خمرين و رباره دهين. ده هين لذة لشاربين يعني لشاربينه او كسفات خد جلك. خوشي ده وخود وغلق طاماته دهي نهو اكي عالقه دنیاه نه مروي سر خوشت قد نه سر مروي تشينید نه طاماويا نخوشه نه بینكا بیس لدهت بینكا نخوش لدهت اف صفاتنا چو تدانينه لذتين لشاربينه يعني غلق خوشيه ده بینن و عالقه ودخونه وهو تغلق أعطي دي ربعا من أبا أف صفات 2 عرق بحش بوتي يديار كريد لا يصدعون عنها ولا ينزفونه صداع يعني كيه؟ وان سل إيشانه سل إيشان تيدانية سرخوشي تيدانية بنا بيس تيدانية كيف تيدانية كأو صفات 9 عرق الدنيا يدهين وأنهار من عسل و ريبارت هكويني شيت هين مصففن يعني هاوت يا صفاندن شما يا شانا يا چوش تيوتي دانيا همو بس چيا بس دوباويا والحديثة كدر بيانبس الله عليه وسلم بجيت افر ريبارة او يدغوتين ريبارة عوو و يشيري و يعراق و يهكويني اشت ابه همو بحرن اصله و بحرن بحر من ماء وبحر من لبن وبحر من خمر وبحر من عسل بشتي هندي الفا الفا بحرا افر عباره لتين لتين داري ياو بحر اوير عباره بهد دشتناف ناف بحر شدار عباره اوه جيت و او بحر اشيري بحر كايا شيري او ربار شيري, شيري الوي بحرتين وبحر كايا عراقه وربار الويريته وبحركه ياضفيني وربار الويريته والحديثة بيعم برسا الله وعلا سنقولت إش إذا سألتم الله الجنة فاسألوا لشي في فاسألوا الفيردوسة وحتى بوتي بها كان نقول دا خازة بحشلي كالرب العالمين بخد دا خازة بكان كالرب العالمين نقول باتا فيردوسة يقول دا خازة فيردوسة بكان چونك او حمو بحشتها برانتلا ونيفا كو عندما يتبعون الله عيو سلم يتبعون ربارات بحشتش همول كيرتة كيرت باقن الويرت باقن يعني او بحر همول الويري نعو ربار او سره ربارة الويرتة او ربارانا ربارة آفة ويا شيري ويا عراق ويا هكويني همول في الدوستة ولهم فيها من كل الثمرات و تبعون هنده هم العالميه 16 2 هر فاكهه كي وود هر فيها من كل مما يعني هر ومغفرة من ربهم وخوشيك وديش كأخوشي ومعنوية رب العالمين داء أهل بحشته يقول لي خوش بين رب العالمين يا وستر والستركرنا رب العالمين يا بواء هذا إيه كل واحد مواصنه ما زنا رب العالمين أهل بحشته يعني هم جياني ده رب العالمين خوشيت دة بواء كأو شتة دلواش شتة وحاسك بخون هم رب العالمين بحازر كلين وهم رباعي معنويًا يشيد كلاكين خوش يدته ليخش بنا رب العالمين أن أوياته دي ورباعي جبار رضوان من الله أكبر راض بنا رب العالمين وانا ما مواصلة أو مواصلة رباره الجبيني أو خشة رباره الجبيني يان يعرق يان يشيلي يان هر خوشة كهبيت البحشة دا يان ديتناخ ورب العالمين وقته خو اهل أهل البحشة دا أبغى هم خوشية معنوية أهل البحشة بينن وها ده هر دكابو كله بقدر العالمين هر دو که کامل کد، هر دو خوشیا. چونی مروفل فارشتن هر دو یه هم روح، هم چیا، هم گیانه. اف خار نیت گوتنو و خارن، اول بوق گیان نه. وید روحیش اول اول راضی نه رابل عالمیه. لی خوش بین رابل عالمیه. دیت نار رابل هر دو کایدته. یعنی بس خوشیا کی را کامله، خوش نبده حشره. کمن هو خالد ف الناری وسقوما وحميمان فكتا ام عا هم جرب عامل امر دا وربع من افنامات هموغال كربا مستوى كيويا او كاسي دموي كوي رجع كيما تبشتا نظر جهنمدا محتی و آویت خون، آو چت نازکی وارد آری وید و هم مود پاچه پاچه می‌دوند حلی نه و بر وی آغاز کردم. اینی می‌کیک نیه. او، و تجعیش دیا، آوی بخوی عقلی هد بچرید که ایمان و عمل صالح. هک مرد ایمان صالح کرد دنیای دو و اهل عمل صالح بو. هذا الشيء الأولي رب العامين حتى حتى داته اما هذا الشيء الذي يشتغل فيه والذين كفروا أمر ويد كفر إيمان نعينا وباري نعينا فهده شنف جهنمه دا ويد دنيا دا يتمتعونه ده خوشي بن وز خوشيكا كيمه بران بدي وي خوشيكيم ده نخوشيكا حتى حتى اي بن ده شنف آخر جهنمه دا وده آفا گرم دانه كه همو أوشت النفذ كوا دا پارچا پارچا بن ان دیماي كه آتيش را بر هر بحسي قال متعافيت ود بيشتمه كم هزرا خود هنديا كين مروفي عقل اول هزرا خود را بكتكاري سعكده ي بخون كيه هل بجدي. هوي عقل بيد بخو ايمان و صالح هل اما يدي هوي يدي ريكادي ريكاو كفره و ريكاو خرابيو بخو هل بشد. رفي مروفي عقل نيه. در هنديا روزها قيامت داده لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب سعير. ده بيشانه كمان بشه خدا بعقله أبو أم لكانة دينات كده، أم لدانات أغنيتش هن مايده. وتأتي كويده ربعين بيجي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بحسي كافرات بحسي بس كافرات كده، بحسوات كده أويت ببار، يش بس أوي الدنيا شارزانه، وهم عن آخرتهم غافلون، الآخرة غافلا شو عملينها كم بآخرته؟ قالك بجمعية والله الدنيا هيش كافتين أو قالك يتونا ويتونا ويتونا، أفهموا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. رب بس سرو دنیای دنیا خو چن اشاره زو نده خو پیش کن اما بو اخرت با چه کریه نه او چهه بو اخرت بلاک المدینه ليس لهم فی الاخره الا النار او ون رج که ماده چونیه چش عمل نکریه چش نکریه بوری حتی رب العالمين چش کی ولاته برهنده دنیا خود خوش گنده خو پیش اخنواشتونه حموا دیکن بس اما قالك إذا غافلاً يتجاهلاً ودرجة قيامته بتا كنا ويجي هربك رب العالمين بتي و النار مثلا لهم يعني دمائك وا أو أجراء رب العالمين شكلي كهذا تا تا ده بند خدم لفارسيد وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين